من مقابل القول الصحيح أو من موقف الصحيح من القول أنه لا يجوز الدراسة على الكتب المذهبية الدراسة على الكتب المذهبية طريقة عند أهل العلم طريقتان عند أهل العلم للدراسة الفقه دراسة الحديث ودراسة الفقه من كتب الفقه وكل له ميزة وليس بينهما تناقض وتضارب وتعارض فمن درس على كتب الفقه رجح بالدليل ومن درس على كتب الحديث فهو يدرس الدليل وهناك يعني ميزة لكتب الفقه أنها تجمع لك المسائل في مكان واحد والحديث لا شك طريقه سديدة نافعة ورأينا العلماء من المعاصرين ومن سبقهم يدرسون على هاتين الطريقتين فما الإشكال فلا يقال هذا ظال منحرف ولا يقال هذا غال متشدد